زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام بن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك للانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حسن صحيح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 وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح التلمذي ولفظ حديث جابر ما ذئبان ضاريان يأتيا في غنم غاب رعاغها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن وفي حديث ابن عباس حب المال والشرف بدل الحرص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 بل إما يكون مساويا وإما أكثر يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم وحرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا أما الحرص على المال فهو على نوعين ما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغه في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع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 لجمع مال ينتفع به غيره كما قيل ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ولكن فقد الدين من أعظم الفقرين قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مال فقال فهل جمع من ينفقه فيها قيل ما جمع شيئا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 اليقين الا ترضي الناس بتقضي الله ولا تحمد احدا على رزق الله ولا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهه كاره فان الله بقصه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وقال بعض السلف إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجب، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعداء أعدائه وكان يقول يا إخوتي لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال وانظروا إليه بعين المقتله في اشتغاله اليوم بما يرضيه غدا في المعاد ثم يبكي ويقول الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته كذلك غفلته عما يدوم ويبقى ولبعضهم في المعنى لا تغبطن اخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقت القالي إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال وأنشد آخر في المعنى يا جامعا مانعا والدهر يرمقه مفكرا اي باب منه يغلقه جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال ايا من تفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك الا يوم تنفقه إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هم من يؤرقه كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا أما بعد فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تزرك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل كانك لم تر حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير عاتب عرابي اخاه على الحرص فقال له يا اخي انت طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته وتطلب انت من قد كفيته يا اخي ألم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا فقال بعض الحكماء أطول الناس هما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرهم على الأذى الحريص وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط ولبعضهم في هذا المعنى الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا ولغيره كم أنت للحرص والأمان عبد ليس يجدي الحرص والسعي إذا لم يكن جد ليس لما قدره الله من الأمر بد وليأب العتاهية يخاطب سلاما الخاسف تعال الله يا سلم ابن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال ومن كلام المامون الحرص مفسده للدين والمروءه وانشد شعرا حرص الحريص جنون والصبر حسن حصين ان قدر الله شيئا فانه سيكون وقال غيره حتى متى أنت في حل وترحالي وطول سعي وادبار وإقبالي ونازح الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي في مشرق الأرض طورا ثم مغتربا لا يخطر الموت من حرص على بالي ولو قنعت اتاني الرزق في دعة إن القنوع الغني لا كثرة المال ولمحمود الوراق وله أيها المتعب جهدا نفسه يطلب الدنيا حريصا جاهدا لا لك الدنيا ولا أنت لها فاجعل الهمين هما واحدا النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمه ويمنع الحقوق الواجبة فهذا من الشح المذموم قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي سنة ابي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخر فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم قال طائفه من العلماء الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على ان ياخذ الاشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها وحقيقته شره النفس الى ما حرم الله ومنع منه وان لا يقنع الانسان بما حلل الله له من مال او فرج او غيرهما فان الله تعالى حل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم علينا تناول هذه الاشياء من غير وجوه حلها واباح لنا دماء الكفار والمحاربين واموالهم وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعب والمشارب والملابس والمناكح وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها فمن اكتصر على ما أبيح له فهو مؤمن ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم وهو مناف للايمان ولهذا أخبر نبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر في القطيعة والفجور وبالبخل والبخل هو كل الإنسان ما في يده والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا مما مال وغيره حتى قيل إنه رأس المعاصي كلها وبهذا فات مسعود وغيره من السلف الشح والبخل ومن هنا يعلم معنى حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الشح والايمان في مؤمن والحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الايمان الصبر والسماحه وفسر الصبر بالصبر عن المحارم والسماحه باداء الواجبات وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس لكن الاصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهم الدين والإيمان بلا ريب حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا وأما حرص المرء على الشرق هذا أشد هلاكا من الحرص على المال فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال وضرره أعظم والزهد فيه أصعب فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف والحرص على الشرف على قسمين احدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا خطر جدا وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها قال الله تعالى تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقل من يحرص على رئاسه الدنيا بطلب ولايات الولايات فوفق بل يوكل إلى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن عطيت عن مسألة وكلت إليها وإن عطيت من غير مسألة أعنت عليها قال بعض السلف ما حرص احد على ولايه فعدل فيها وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاه العدل والصالحين وكان يقول من احب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها وفي صحيح البخاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين قالا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمرنا قال إن لا نولي أمرنا هذا من ساله ولا من حرص عليه وعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد وقد صنف أبو بكر الآجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء وآذابهم وهو من أجل ما صنف في ذلك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 ولا يجمل علمه بالعمل به وذكر كلاما طويلا إلى أن قال فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم فبينه ومقارب لهذه الأخلاق اذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وابناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي وأحب ان يعتنى به وان يسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه فلم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم فلما فعل هذه مدة طويلة واستحكم فيه الفساد والله القضاء فذبح بغير سكين فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم فالم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء ولم يلتفت الى غضب مولاه فاقتطع اموال اليتامى والارامل والفقراء والمساكين واموال الوقف الموقوفة على المجاهدين واهل الشرف بالحرمين واموالا يعود نفعها على جميع المسلمين فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم فاكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه وهذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنا اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وكان عليه السلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع هذا كله كلام الامام ابي بكر الاجري رحمه الله تعالى وكان في اواخر الثلاثمائه ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه اضعافا مضاعفه فلا حول ولا قوه الا بالله ومن دقيق افات حب الشرف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 مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به كما قال الحسن رحمه الله فيهم إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم ابا الله الا ان يذل من عصاه واعلم ان حب الشرف بالحرص على نفوذ الامر والنهي وتدبير امر الناس اذا قصد بذلك مجرد علو المنزله على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وفي بعض الاثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه وفي بعض الاثار ايضا ان العبد اذا دعا الله وهو يحبه قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فاني احب ان اسمع تضرعه فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك والشرك أعظم الظلم عند الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيه ما عذبته كان بعض المتقدمين قاضيا فراى في منامه كان قائلا يقول انت قاض والله قاض فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه وكان طائفة من القضاه الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي قضاء فإن هذا الاسم يشمه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال لا مالك إلا الله وحاكم الحكام مثله أو أشد من ومن هذا الباب أيضا أي يحب ذو الشرف والولاية أي يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك ويتسبب في اذى من لا يجيبه إليه وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح وربما اظهر امرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا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 فان هذه الايه انما نزلت في من هذه صفاته وهذا الوصف اعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبه على تركه لا يصلح الا لله وحده لا شريك له ومن هنا كان ائمه الهدى ينهون عن حمدهم على اعمالهم وما يصدر منهم من الاحسان الى الخلق ويامرون باضافه الحمد على ذلك الى الله وحده لا شريك له فان النعم كلها من وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العنايه بذلك وكتب مره الى اهل الموسم كتابا يقرا عليهم وفيه الامر بالاحسان اليهم وازاله المظالم التي كانت عليهم وفي الكتاب ولا تحمدوا على ذلك كله الا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري وحكايته مع المراه التي طلبت منه أن يفرض لبناتي اليتامى مشهورة فإنها كانت لها أربع بنات ففرض لثنتين منهم وهي تحمد الله ثم فرض للثالثة فشكرت فقال إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله ثمولها أولئك الثلاث يواسين الرابع أو كما قال رضي الله عنه الامر الأمر أراد أن يعرف أن هذا الولايه إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله وآمر العباد بطاعة الله تعالى ونهيهم عن محارم الله ناصح العباد الله بدعائهم من الله. فهو يقصد ان يكون الدين كله لله وان تكون العزه لله وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله ايضا فالمحبون لله غايه مقاصدهم من الخلق ان يحبوا الله ويطيعوه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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه بالخطاب بهذا الأدب كما قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فمن هنا كان خنفاء الرسل واتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة بل إلى تاظم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول أنا أتولاه ليستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر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 كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لابيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل يا أبت لوددت أني غلط فيه وبك القدور في الله عز وجل وقال بعض الصالحين وددت أن جسمي قرض بالمقارض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل فعرض قوله على بعض العارفين فقال إن كان اراد بذلك النصيحه للخلق وإلا فلا أدري ثم غشي عليه ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر وهذا هو مشهد خاص المحبين العارفين بملاحظته فغشي على هذا الرجل العارف وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لوم تلائم وفي ذلك يقول بعضهم أجد الملامة في هواك نذيذة حبا لذكرك فليلوم اللوم القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد فهذا أبحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلا والنعيم المقيم ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفان ديه قال الثوري إنما فضل العلم لانه يتقى به الله والا كان كسائر الاشياء فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان أحدهما أن يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحا قرّجوا الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجنة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة ولهذا كان شد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو شد الناس حسرة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل إلى اخذ الأمور وأدناها وأحقرها فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لا قيمة فباعها ببعر أو شيء مستقدر لا ينتفع به بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها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 حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي من لبث الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسه على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك هذا موعده النار لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسي، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أطبح وأفحش من أي يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفه ويجاري به العلماء أو يصف وجوه الناس إليه ادخره الله النار خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة عنده فهو في النار وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم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 وخرج ابن العديد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة ابن المسعود قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السبهة أو لتجادروا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فانه يبقى ويفنى ما سواه وقد ثبت في صحيح المسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم ان اول خلق تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه منهم العالم الذي قرا القران ليقال قارئ وتعلم العلم ليقال عالم وانه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ولكرمتنا ذلك في المتصدق ليقال أنه جواد وفي المجاهد ليقال إنه شجاع وعن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم توافق عمله علمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل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 كراهة السنف الصالح جرأة على الفتية والحرص عليها والمنازعة إليها والإكثار منها ورابن له عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلة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 حتى ترجع إلى الأول. وعن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفت الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة، فقال ما انا على الفتياء بجري. وكتب إلى بعض عماله إني والله ما انا بحريص على الفتياء، ما وجدت منها بدا وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس تحتاج إليه. إنما هذا الأمر لمن ود أن أنه وجد ميت فيه وعنه أنه قال أعلم الناس بالفتوى أزكتهم وأجهلهم بها أن وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوه وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من عرض نفسه للفتحة فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة قيل له فأيما أفضل الكلام أم السكوت قال الإمساك أحب إلي. قيل له فإذا كانت الضرورة فجعل يقول الضرورة الضرورة وقال الإمساك له ويعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك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 وعالي ابن المنكدر قال إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم وكان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول ما وجدت أحدا تسأل غيري وقال قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيها الكوفة لزمان سوء وروي عن عمر قال إنكم لتستفتون استفتاء قوم كاننا لا نسأل عما نفتيكم به وعن محمد بن واسع قال أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء وعمالك مالك إن أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار وقال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكون همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا وقال لآخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت وكلام السرع في هذا المعنى كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها وخرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن الباديه جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبو أبا السلاطين وخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه وما زاد أحد من السلطان دنوا إلا الزاد من الله بعدا وخرج ابن ماجهة من الحديث من عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنيا فَهُمْ مُنَازِعُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا من مِنَ الْقَتَالِ إِلَّا الشوق. كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا وخرجوا الطبراني ولفظه إن ناسا من أمة يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين ياتيهم الشيطان يقول لو أتيتم الملوك فاصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجسن من قربهم إلا الخطايا وخرج الترمذيه من حديث به وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال تعودوا بالله من جب الحزن قالوا وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة قيل يا رسول الله من يدخله قال القراء المراؤون بأعمالهم وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة ويروى من حديث عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة ان يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسقوط عن الإنكار عليهم فإن من يريد بدخولي عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم على الإنكار عليهم بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضه وقد خرج الإمام أحمد والتلمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم فضدقهم بكذبهم وأعلمهم انهم على ظلم فليس مني ولست من وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض وخرج الإمام أحمد معنا هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الامره وابي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم وقد كان كثير من السلف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 فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم لأن محبة الشرف كامنة في النفس والنفس تحسن له ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم وربما مال إليهم وأحبهم ولا سيما إلا أطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم وقد جرى ذلك لابن طاوس مع بعض الامراء بحضرة أبيه طاوس فوبخه طاوس على فعله ذلك وكتب سفيان الثوريه إلى عباد بن عباد وكان في كتابه إياك والأمراء أن تذنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلما فإن ذلك خديعة إبليل وانما اتخذها فجار القراء سلما وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم وإياك كان تكون كمن يحب ان يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله فإذا ترك ذلك منه عرف فيه واياك وحب الرئاسة فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماثرة فتفقد بقلب وعمل بنية وأعلم أنه قد من الناس أمر يشتهي الرجل ان يموت والسلام ومن هذا الباب أيضا كراهة ان يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعوه وتقبيل يده وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية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 وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني وكان إبراهيم النخاعي اذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه وكان هويت وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أمني أنا وممن رؤي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن يمان رضي الله عنهما وكذلك مالك بن دينار وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء وكتب الرجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعوننا ووصف بعض الصالحين واجتهاده في العبادة في بعض الملوك فعزم على زيارته فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل فوافاه الملك وهو على تلك الحالة فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يستفد إلى الملك فقال الملك ما في هذا خير ورجع فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم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 قال مطرف بن عبد الله بن الشيخ خير كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله ثافة فصل وقد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله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 فقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أَغْنَى عني مالية هلك عني سلطانية واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسيها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 لا يسبقك إلى الله أحد ففعل وقال محمد بن يوسف الأصباني العابد لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجل أطوع لله منه فانصدى قلبه لم يكن ذلك بعجب وقال رجل لمالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل فما رايت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع فصاح مالك وغشي عليه ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها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 وللزهد فيه أسباب عديدة فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولايه والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله لداء الكبرياء وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الظل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس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 وفي رواية أخرى من وجه آخر يطاؤهم الجن والإنس والدواب في حتى يقضي الله بين عباده واستاذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس فقال له إني أخاف أن تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت رجلهم يوما القيامة ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين الله في الدنيا بالرفعة في الآخرة فان من تواضع لله رفاه ومنها وليس هو في قدره العبد ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبه الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوه المعرفه والايمان والطاعه في الباطن وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف كما قال إبراهيم بن لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل أنا العزيز فمن أراد العزة فليطع العزيز ومن أراد عزة الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى وكان حجاج بن ورطاه يقول قتلني حب الشرف فقال له سوار لو اتقيت الله شرف وفي هذا المعنى يقول القائل شعرا ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم وقال صالح للبادئ الطاعة إمرة والمطيع لله أمير مؤمر على الأمر ألا تغيبته في صدورهم إن قال قبلوا وإن أمر طاعوا ثم يقول يحق لمن أحسن خدمتك ومن أنت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حتى يهابوا لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه وكل الخير من عندك بأوليائك وقال بعض السنف الصالح من أسعد بالطاعة من مطيع ألا وكل الخير في الطاعة ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة وقال ذنون من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله فقال له يا أبا سلمة ما لي كلما نظرت اليك ارتعدت فرقا منك قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء وإن اراد ان يكثر به الكنوز خاف من كل شيء ومن هذا قول بعضهم على قدر هيبتك الله يخافك الخلق وعلى قدر محبتك الله يحبك الخلق وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك وكان عمرو الخطاب رضي الله عنه يوما يمشي وراءه قوم من كبار المهاجرين فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له فبكى عمر وقال اللهم إنك تعلم اني أخوف لك منهم فاغفر لي وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهى فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله حتى لو نزل بهم عدو مئة الف نفس لما زادوا على ذلك وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة الله وكان خاص واصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسأله عن المسألة فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له وكذلك كان مالك بن وانس يهاب أن يسأل حتى قال فيه القائل شعرا يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا السلطان وكان يزيد العقيلي يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى اقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه وقال محمد بن واسع إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وقال أبو يزيد البستامي طلقوا الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعتني فيها وصرت إلى ربي وحدي وناديته بالاستعانة إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي كان أول ما ورد علي من اجابه هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع اعراضي عنهم وكان يزار من البلدان فلما راى ازدحام الناس عليه قال وليتني صرت شيئا من غير شيء أعدا أصبحت للكل مولا لأنني لك عبدا وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعدا لكن كتمان حالي احق ما بي وأسدى كتب وهب بن منبهن إلى مكحول أما بعد فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة فاطلب بباطل علمك عند الله منزلة وزلفا واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك ما يظهر للناس يحصل به لصاحبي عندهم منزلة وشرف والعلم الباطل المودع في القلوب من معرفة الله وخشته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه قضائه عن عرض الدنيا الفاني والاقبال على جوهر الآخرة الباقي كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفا وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بعلم الظاهر من شرف الدنيا وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها كان ذلك حظه من الله وانقطع به عنه فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان حظه من الله الدنيا وكان السري السقطي يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فاجاب وأصاب أخشى يكون حظك من الدنيا لسانك فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه بل يهرب منه أشد الهرب ويفر أشد الفرار خشة ان يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي في قلوب عباده وفي حديث ان الله اذا حب عبد ناد يا جبريل اني احبه فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض والحديث معروف وهو مخرج في الصحيح وبكل حال فطلب شرف الاخره يحصل معه شرف الدنيا وان لم يرده صاحبه ولم يطلبه وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الاخره ولا يجتمع معه والسعيد من آثر الباقي على الفاني كما في حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى خرجوا الإمام احمد وغيره وما أحسن ما قال أبو الفتح البستي أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي طلب المعاد مع الرياسه والعلا فدعي الذي يفنى لما هو باقي تم الكلام على شرح الحديث والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين